وَصَلَّى الله عليه مُحَمَدٍ وَأَمْهُ الْقَيِّمِينَ الْطَابِرِينَ <تصفيق> أما بالنسبة إلى قوله والاحتياط معه غالبان يعني لا تشمل صوره ما إذا كان الاحتياط على خلاف الاحتياط إن بعض الصور كما ذكر صاحب العروسي والجرور الاحتياط فيها على خلاف هنا ايضا نقول بأنه لو كان إنسان طاقدا للطقيرين بمعنى أنه سجين في مكانين لا ما أخيه ولا سجين في زجاجه فعرض عليهما ماء متنجس تقديرا تغير تقديرا عرض عليهما ماء متغير تقديرا فهنا إذا أخذ بجانب الاحتياط اتخال الاحتياط في اتخال الماء يجب من ذلك أن يطفل الطهارتين معك لا وضوء له وراء تأمين لكن كان ججاجي لا وضوء له وراء تأمين إذا رفض هذا الماء في بالإحتيار فهين يذن يجب منه فقدان الطهورة فقدان الطهورة سواء قلنا بوجود الصلاحين إذن كانت مشهور المشهور أنه يجب الصلاح حتى على منطقة الطهورة صلي على أي حال أو قلنا بما أكتابه سعيدكم الرحمن الله ورئي بل لا تجب الصلاة على من فقلت على أي حال خلاف لأكتب أن الإنسان يعجز نفسه بحيث يصلي بدون طهارة أو يسقط الوجوب عنه إذا قلنا بأن الصلاة لا تجب مع فقلت صورين هذا خلاف لأكتب خلاف فإن الصلاة مع الضغارة أحوط من الصلاة بدونها في مثل هذه الصورة استعمال الماء المتغير تخذيرا أحوط لا أن تتخلص أحوال هذا يقول له أنه كان احياط معه غاربين في غير غارب كل صور يقولون احياط في بعد ذلك يقول السيد صاحب الرياض أعلى الله مقامه وعلى الأول هو المقصود بالأول هو ما إذا تغير الماء تقديرا لوجود مانع لا لعدم المقتد وهي هذه كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دمون وعلى الأول ناظر لهذه الصورة صورة التغير التقديري لوجود مانعين مادة صابقة متوقف على أمرين متوقف على أن يبقى ماء مطلق حتى بعد عروض المادة الصابقة يسمى ماء مطلقا وماء مضافة له وإلا إذا استهلكته المادة الصابغه لا يكون طاهرين إذن في المقام نحن إذا قربنا وجود ماء ثم هذا الماء عرضت عليه مادة صابغة ثم عرضت عليه النجاة وهو الحكم بطهارة هذا الماء يتوقف على أمرين على أن يعتبر هذا الماء ماء مطلق هذا الشيء والأمر الثاني أن يعتبر المادة الصابغة غير مستهلكة للماء مستهلكه في الماء لا مستهلكه في الماء ليش هذين نشترطهما يقول إذ مع عدمهما يعني مع عدم الإطلاق ومع عدم الاستهلاك نجس قولا واحدا ما في ثلاث تقومون تنجس ماء مضاف وتنجس بمادة مستهلكة له بعد لا لماذا لأن الماء المضاف ينجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير أوصافه وذلك إنما نحكم بأن, نحكم بأن الماء المضاف يتنجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير أوصافه إنما نحكم بذلك باعتبار ماذا باعتبار أن الأدلة الدالة على أن النجاة لا تتحقق إلا بالتغيير خاصة بالماء المطلق هذه الروايات إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا تغير إن الله خلق الماء وهذا الماء هو الماء المطلق فإذا فما دل فما دل على ان النجاسه لا تحصل الا بعد تغير احد الاوصاف ما دل خاص بالماء المطلق فإذا كان خاصا بالماء المطلق فحينئذ يكون الماء المضاف متنجسا بمجرد الملعقات ويكفي في الاثبات اذ ربما يقول قائل ما هو الدليل على أن الماء المضاق تنجس بمجرد الملاقة تقولون الدليل على ذلك أن الأدلة الدالة على أن التنجس يشترط فيه تغير أحد الأوصاف خاصة بالماء المطلق أوه. يقال هذه الأدلة لا تشمل الماء المضاق الأدلة التي تدل على أن التنجس لا يحصل إلا بتغير أحد الأوصاف هذه الأدلة لا تشمل الماء المضاف أما أنها لا تدل على أن الماء المضاف ينجس بمجرد الملاقات فاضح؟ يعني هذه اللي كانها الإثبات بولي سألها النت هذه الأدلة تقول الماء المطلق إذا تغيرت أحد الأوصاف ينجس ولا فلا ينجس أما الماء المضاف شون حكمه لا تدل عليه لا تشمله لكن لا تدل على انه يتنجس بمجرد في الملاقاه فيمكن لنا إثبات نجاسة الماء بمجرد بأدلة عن الأسؤال. ما ورد من النهي عن سؤال الكل ما ورد من النهي عن سؤال الثامن ما ورد النهي عن الأسئار والسؤال المضاد النهي عن الأسئار أسئار دليلا على أن الماء المضاف ينجس بمجرد الملاقات وإلا لم أصح أننا صار معلوم بالنسبة لأنه الأسعار وهما فضل من الشي يقال عنه السعر لا بغيري يعني لا بغيري بغيري يعني سؤر بمعنى أنه يلطع في ماء يلطع في طعام يلطع في سؤر السؤر هو ما بقي من فاضل الشرب سواء كان من الحيوان أو آدمين إذا أنا أقول موحب الريري ذاك مادة من الرير أو غيرها فكأنما لما أشك إلى أنه سائر الأسعار كأنما هناك مادة أضافها ذلك الكبد مثلا لذلك الماء انا اقول بانه ماء شرب منه كلبه سموه سقر اولى لا أو. الامام ينهى عنه عندنا روايات مستفيضه النهي عن الاساءه هل تدل على ماذا تدل على ان الماء مو جسم مجرد من هذا هذا الماء مو ما هذا الماء بس كلمة إنه مبارك كأننا الإدارة إنهم في الإضافة إضافة شيء خارج عن ذلك اه هني هل معنى السر بمعنى أنه إفراز المادة مثلا من ذلك الكلب بالماء حتى نقول عنه بأنه مضاد تقول نعم لا أقول إنه السر هو بحذاته تقول نعم تقول نعم سر عام للماء المطلقة مضاد لا هو خاص بالماء المطلق م... إنه هو أنه هو خاص بالماء المضاف او عام يعني الان مثلا ماء أون عام ربنا عام شرب منه قلبه عصير وشرب منه قلبه عصير شرب منه قلبه سموسه او ما يسموه شمل الماء المضاف كفى في الدلالة كفى في الدلالة لا شمله في الماء شمل الماء المضاف له لا الثور يشمل الماء المضاف له لا يشمل له عن الأسئاس شامل للنهي عن الماء المضاف دليل على الماء المضاف ينقص مجرد الملاقة أهلو لا حتى هذاك أيضا بمجرد أن يشرب منه من الماء المطلقة ف... هذا إذا كان قليلا بني إذا كان قليلا بني يلتزم إذا كان قليلا نلتزم م... يلتزمونه فحينئذ النهي عن الأسآب دال بالعموم على أن الماء المضاف ينجس بمجرد الملاقات والماء القليل ينجس بمجرد الملاقات دال بالمجرد بذلك <تصفيق> حينئذ نقول بأنه الماء المضاف ينجس بمجرد الملاقات هذا الماء بمجرد أن وضعنا فيه مع الدصابرات أصبح مضافا بمجرد أن أصبح مضافان جاء الدم عرض عليه صار مضاف ما هل كلام من أمس اللي بحثناه هل أن التغير التقديري يوجب النجاس أو لا يوجب في صورة شنو في صورة أن المادة الصابغة ما حولتهما أن مضافان في صورة أن المادة الصابغة ما حولتهم على المضافين وإلا على فرض أن المادة الصابغة حولتهم على المضافين بلا كلامين بلا كلامين بذيب وكانت هذه المادة الصابغة مستهلكة بها حاغي على هذا الماء، فما صرح به بعض الأصحاب وليس بمطهر مع فقد الأول هذه كدش عبارات مغلقة <تصفيق> وليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعا نفترض ان هذا الماء صار ماء مضاف بالمادة الصابقة صار ماء مضاف بس بالمادة الصابقة مستهلكة مع ذلك مستهلكة مو مستهلكة ماء فيه مادة صابغة واصل الى لحد شنو؟ الربع هل مادة صابغة اللي واصل لحد الربع مستهلكة ممي مستهلكة لكن مع ذلك حولت الماء إلى كونه ماء مبافر معلوم. مع كونها مستهلكة وصل لحد الرب فقط مع ذلك حولت الماء إلى كونه مبافر ممي مبافر صار معلوم؟ هو في مثل هذه الصوره اللي فات شنو اللي فات واحد وهو الاطلاق الان الماء مو مطلق اما العنصر الثاني ما فات وهو الاستهلاك الماده الصادره مستهلكه هنا شنو الفرق؟ من حيث المطهريه من حيث الطاهريه اما من حيث المطهريه هذا مطهر لو مطهر قطعنه مطهر ليش؟ لأنه صار ماء المطهر إما مطهر مطهر ما دل على أن الماء مطهر موضوعه الماء وانزلنا عليكم من السماء ماء طهوراً ما دل على أن الماء مطهر عنوانه شنو؟ الماء والماء ظاهر في الماء مطلق فلا, فلا دليل على كون الماء المضاف مطهرا لأن الأدلة الدالة على مطهريه الماء موضوعها الماء والماء ظاهر في الماء المضاف. فرابع: الماء والمضاف ليس مطهرين. هذه المادة سابقة حواهته مع مضاف. طبعا الان مضاف. هذا ليس بمطهر مع فقد الأول يعني مع فقد الإطلاق بأنصار ماء مضاف. صاف. بدون العصر الثاني قطعاً ومطهر لكن هل هو طاهر أم لا فلا مصاحب الرياض في المقام دقيق يقول بانه هذا الماء يجرب طون حياة هذا الماء وضعت فيه ماده صابغه هذه المادة الصابغة حولته الى كونه ماء المرافان. هذه هذيل مادى عرضها عربها الدم. تمام؟ او ان هذا الدم سبقها او ان هذا الدم حينها ثلاث صور زمان في الكلام. سبقها زمان سبقها زمان قبل ما يتحول الى كون ماء م... مضاف الدم جم فالدم عرض الماء قبل ان يتحول الى كونه ماء مضافا عند بعض أخرى ألقينا قطر الدم بعدين ألقينا الماده الدفتاد فالدم تلاقى مع الماء حين كونه ماء مطلق ما تقدر يعملون في هذه الصورة ما عن لأن الدم تبق الإضافة فالتقى الماء بالدم وهو ماء مطلق وحينئذ لا دليل شنو على المجاسة في مقتبى قعيص الطهارة في مقتبى العلم المات أيضا فالله خلق الماء تطورا لا يمجي شيئا إلا إذا تغير الماء صار معلوم في هذه الصورة أفضلها استوى اللاحقة ألقينا المادة الصابغة تحول إلى كونه ماء مضافا بعدين جدا لا إشكال هنا في شنو لأن الماء المضاف ينجز بمجرد الملاقات الماء المضاف ينجس لمجرد الملاقات ثم نذكر من الدليل أن النهي عن الاسار دال على أن الماء المضاف ينجس المسرل للأرض والماسία versoوري قد يكون ماء المضاف نهي عن سئر الكلب مع أن السئر قد يكون عصيرا مثلا أو حليبا أو لبنا النهي عن السئر دليل على أن الماء المضاف ينجس مجرد الملاقعة والذي ماذا عن السئر إذا لم يكن ينجس مجرد الملاقعة فحين إذا في هذه السرائق نحكم ماذا كلام صاحب الرياض في حسورة دقيقة حينه في آن واحد ألقينا قطره الدم وألقينا المادة الطاهرة في نفس هذا الآن التقى مع النجف وفي نفس هذا الآن صار ماء مراطنا مش نعم ترى في العقلي شو في آن واحد قنبوين إنبوبين في آن واحد من انبوب الدم شيء من جملة الصناد في آن واحد يتقوا مع الماء فهو في آن واحد صار مضافا ومتلاقيا مع النجي ينجز أو لا ينجز كلامتي هذا صاحب الرياض قدس سرّه قال يتعارض الاستصحابان من الجانبين فيجري الأصل بلا معانٍ دم. واحد يقول انه هنيئا نستصحب عدم تقدم الاضافه على الدم معارض باستصحاب عدم تقدم الدم على الاضافه ما ادري الاضافه سبقت الدم او الدم سبق الاضافه بسبب عدم تقدم الدم على الإضاءة معارض الاستحارة عدم تقدم الإضاءة على الدم. بعبارة أخرى في الحكم بالطهارة ما هو موضوعه الحكم بطهارة هذا الماء موضوعه أن نثبت أن الماء مطلق إلى وقت عروض إذا أردنا حكم بطهارة الماء لابد أن نثبت أنه مطلق إلى وقت مجيء الدم. فلأقول نستصحب الإطلاق ما كانه مطلق نستصحب الإطلاق إلى حين عروض الدم. واستصحاب الاطلاق الاحين عروه الدم يتبقى انه طاهر لان المطلق لا ينجس بمجردين هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عارض. يقول لك موضوع النجاة متى نحكم بان هذا الماء جيد اذا عرضه الدم وهو مضاف فاحنا نستصحب هنا شنو آه. نستصحب عدم نستطحب عدم الاضافه نستطحب عدم عروض الدم الى حين الاضافه يعني. لما ندري الدم عرض قبل الاضافه اذا عرض الدم قبل الاضافه يعني ما طاهر يعني عرضه ببطنه اذا الدم عرض بعد الاضافه يعني الماء نجس لنستطحب عدم عروض الدم إلى حين الإضافة إلى عين صرماء المضافة فيثبت بذلك نجاسة فاستصحاب الإطلاق إلى حين عروض الدم معارض باستصحاب عدم عروض الدم إلى حين الإضافة فيتعارض باستصحاب تعارض بعد تساقط هنا تجري قاعدة الصهارة إلى معارض ما لها معارض تعارض واحد من إستحارة تعرضت و تتاقصه تجري الآن صارية الطهارة بلا معارض أو قل تصحاب الطهارة بلا معارض ممكن هذا المرء ظاهرين نستصح الطهارة والآن بلا معارضين يجب المفروض أن المتعارضين استصحاب الإطلاق مع استصحاب عدم عروض الدم إلى حين لبارض فراضح م. يقول فزوال طهارته احتمال احتمال أنه مطاهر تماماً مدفوع بالآخر إما قاعد طهارة أو استصحاب طهارة السالم عن المعارض ليس عن المعارضة التعارض الاستصحابه الاستصحاب الاطلاق الى حين هرود الدم. مع الاستصحاب عدم هرود الدم. الى حين الهبافة من الجانبين ومراعاة الاحتياط أولا هنا تأمل التأمل الأول في كلام صاحب الرياض ما ركز عليه سيدنا يطبيس السحر وهو أنه ما يعقل عدم الاستهلاك مع فصل الماء. وأهل صاحب الرجال التأكيد أنه يمكن المادة الصابرة تصير تصبح مستهلكة ومع ذلك الماء مضاف. ما هذا متلازمة؟ إذا المادة الصابرة مستهلكة الماء مطلق. إذا المادة الصابرة مستهلكة الماء مضاف. ما يعقل أن الماء مضاف مع ذلك المادة الصابرة شنو؟ استهلكا مو مطلوب. في الحكيم لايححاول نقول إنه معقول ان سمعنا من مادة طابعة نسبة في العشر والماء صار مضاف مثلا مستهلكون ولكن الماء مضاف مستهلك يعني الماء مو مضاف بعد. مستهلك يعني الماء مضاف متلازمه فإذا صاحب الرياض اشتراف كليهما أنه يشتغل في الحكم في كليهما يشترط بالنجاسه فقد كليهما الاطلاق والاستهلاك ويفقد فاذا فقد احدهما دون الاخر هذا يقول هذا التفكير غير معقول متى ما زال الاطلاق حصل الاستهلاك متى ما بقي الاطلاق ثانيا كانه في المقام نقول هكذا بان الاستصحاب الثاني لا أثر له. في الكورون في الأصول أن الاستصحاب يجري إذا كان له أثر شرعي. فما يأثر شرعي ماذا؟ استصحاب أصل شرعي لا أثر شرعي. استصحاب الأول استصحاب الإطلاق نصتسب إطلاق الماء إلى وقت عروض الزم. هذا الى أثر شرعي. كما تعرف. لكن بالطهارة بإطلاق أن موضوع الطهارة والماء المطلق صار معلوم أما في أصحاب عدم عرور الدم إلى حين الزراسة ما إله أكثر شيء كيش شيء حيث أن موضوع الطهارة والماء المطلق فإذا تثبت الإطلاق بالأصل صار الأصل إلى أكثر شيء لكن موضوع النجاسات هو موضوع ما هو ليس يجعل هو حتى موضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من يثبت من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من الموضوع من استصحاب عدم عروض الدم إلى حين الاضافه كي يثبت له كي يثبت استصحاب عدم عروض الدم إلى حين يثبت ما يثبت له أن الدم لم وهو مطلق. استصحاب عدم عروب الدم إلى حين الإضافي. يثبت هذا. أما الدم لم يعرض الماء وهو مطلق لم يعرض الماء وهو مطلق يعني عرضه وهو مضاف ما يثبت ذلك سمو مثبت هذا لازمه ذلك لازم. مو أنه يثبت مو مبدلول الأصل هذا لو كان مبدلول الأصل يثبت لنا الشيء استطحاب عدم عروض الدم إلى حين الإضافة يثبت لنا عروض الدم وهو مضافون ثلاثة موضوع المضافة صار إلى أثر الشهيد، لكن استصحاب عدم عروض الدم إلى حين إضافه يثبت أن الدم لم يعرض وهو مطلق، الدم لم يعرض وهو مطلق، وهو مضاف هذا لازم عقليه، معلوم؟ فإذن مؤدّي الأصل ما إلى أثر الشهيد، استصحاب الإطلاق إلى حين عروض الدم مؤدّه إثبات الإطلاق، مؤدّه إلى أثر الشهيد، ذا ثبت الإطلاق ثبت الطهارة، موضوع الطهارة هو الإثمار. اصحاب عدم عروض الدم إلى حين الإضاءة وشنه مؤدهن مؤدهن، أن الدم لم يعرضه مطلق الدم لم يعرضه مطلق، هذا مو موضوع لأثر شرعي لأن ما هو موضوع لأثر شرعي عروض الدم وهو مضاح لا عدم عروض الدم وهو مطلق فيقول من باب الأصل المتبر مؤد الأصل، ما إلى أثر شرعي لازمه الى اثر شرعي موه مؤدة الاثق لا اثر شرعي لازمه له اثر شرعي لكن الاصل لا يثبت لازمه هذا معنى الاصل المثبت الاصل المثبت هو إلزام بلي الاصل المثبت هو إثبات لوازم الاصل الأصل المثبت سراجم له لا بلي بلي في حين اذا الاستصحاب الاستصحاب الاول يجري بلا معارض تعارض غير فرع الجريان جريان فرع الاصل اذا, الأسف يجرب. إذا يجرب ما الاصل لا يجري اذا ما يجري ما يعارض الاول هو استصحاب الاطلاق إلى, الى حين الى حين او وقت تام غير معارض تضبط مثل ما يصير يعني النتيجه واحده فقط مناقشه صناعه الاستدلال نتيجه واحده طار معلومه الماء الجاري لا ولا ينجس الجاري منه من الماء وهو النابع عن عين بقوه او مطلقا مو لازم عن عين ولو بالرش كما ذكر السيد فاكتن شاهدت بعض آبار البحرين ده. نقلها عن صاحب الحجارين أنه بعض آبار البحرين لما ينزل من الجبران بالرش مو ينبع من عين مرادوا بالرش يعني الجبال السلوب لا فقفوا لا فقفوا كلام مثل الرش أنه الرش رشح ما البئر من جدران البئر رشح ما البئر من جدران البئر هايس المجاري أو لا كلاماتي هذه أو مطلقا ولو بالرشح على إشتال في الماء النابع عن عين أو مطلقا وإن لم يكن عن عين بل كان عن رشح مثلا أو في ولو برش أنا إشترى صاحب الحدائق قدس السرا وهو الوحيد من الخليج الذي فرض نفسه في الحلقه من خلال كتابه الحدائق. صاحب الحدائق قدسة الروح نقل عن والده في والده كان يستشكي في أن النابع عن رشح جاري أو من جاري باعتبار أن الأدلة الواردة فيها عنوان الجاري والجاري عرفاً ما يستقل الرشح يستقل النبع ما يصدق على المترشح مثلا موثق السماعات سالته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا لا يعني ما يكون من موضوع الطهاره موضوع الاعتصام مش انه ماء الجاري والماء الجاري عرفا لا يصدق على الماء المترشح من الجدران اذن لا يدخل تحت عنوان الماء الجاري فلا يكون معتصمين هذا كلام والد صاحب الحدائم لعل هذا الإشكال تأنس به صاحب الرياض لذلك على إشكاله وإلا ففي الواقع الجاري شامل بكل الجاري ما له مادة تجريه كل ما له مادة تجريه قال له جاري سواء كان من الأرض أو من السماء من بقوة أو بدون قوة ما دام الى ماده تجري الماء يقال له شنو جار اليوم فحينئذ الجار اليوم يشامل حتى لما كان بالريش فيكون معتصما قائلا ولا ينجس الجاري منه بالملاقات عبد بن تغير بالملاقات للنجاسه مطلقا مطلقاً ولو كان قليلا هو يشرب ولو كان الماء الجاري قليلا على الأشجار هم يشربون الريانة هم ظهور هذه الريانة بل عن ظاهر الخلاف والغنياه خلاف الشيء والغنياه في الزهور المعتبر المحقق من انتهار العلماء الإجماع عليه. مجمع على أن الماء الجاري قليلاً كانوا كثيراً لا ينجلس الملاقات وربما أشعر به عبارة الذكرى الشهيد عبارة الذكرى ربما تشعر بالإجماع شباب الذكرى أن يقل. قال الشهيد في الذكرى أنه لم يقف في ذلك على مخالف ممن في اليوم مو إجماع هو ما وقف على مخالف لأن لا هناك إجماع ما وقفتنا على مخالفين مثل ما غالبا علمان الأقلمين بحسب ما عندي من الكتب ما وقفتنا على مخالفين. هو ما وقف على مخالفين لأن لا الإجماع حاصل لكن ربما يشعر لأن أكو إجماع مثلا إشعار بلالة الإشعار بلالة في الحجة يجري في, في الوصول والدليل عليه على عدم النجاسة بالملاقات. بعده، بعده، بعد الإجماع. مضافة إلى الإجماع، تريء من الإجماع. الآث، طالب الصلاة أو استصحابه. وعموم قوله كل ما انطاهر حتى تعلم منه كل ما انطاهر من المائل قليل الجارب إنما فايرة. لا أعلم منه خبر. وخصوص الصحيح في البئر رواية صحيحة صحيحة محمد بن مزايع واردة في البئر ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له هذه الرواية تدل على أن ماء البئر لا يقصده بشيء هذه الرواية خاصة بماء البئر ليش تعمموها لكل ماء جار ولو كان قليلاً ما هو سر التعميم يقول سر التعميم هو أحد أمره أحد ويشين الوجه الأول عموم التعليل ما قل بئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة ظاهر التعليل أن كل ما له مادة لا يفسده شيء يقولون التعليل يعمم ويخصص لا تأكل الرمان لأنه حامض يعني كل حامض لا تأكله باية يعمم ويخصص ويخصص أيضا يخفص يعني الرمان الحلو ما كما نعمل تعليل كما يعمم الحكم لكل حامضين يخفص الحكم بالرمان الحامض فلاش من الرمان الحلو التعليل يعملون يخفص لأن له مادة يعني كل ما له مادة لا يفسده شيء إلا إذا تغير فعن قال لأن له مادة يمكن مرتبط رجل الأخيرة يعني الرواية فيها حكمين حكم الأول لا يفسده شيء هذا الحكم حكم الثاني إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فإذا تغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح لأن له مادة لأن له مادة تعليل لقوله قوله فينزح هذا حكم. لا الى قوله لا يفسده شيء وليه يقول الظاهر التعليد رجوعه للجميع لأن له ماده حكمه النازح ولأن له ماده لا يفسده شيء ظاهر التعليد رجوعه للجميع كما هو الظاهر هالجنت تستبهر أسطون هاش تستبهر الظاهر ان محل محلقا فوجه ذلك قوله ماء البئر واسع لا يفسده شيء ظاهر كما يقولون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلم إذا قال أكرم العالم يعني لأنه عالم تعليق الحكم على الوصف مشاعر بالعليل ماء البئر واسع لا يبسدوش يعني عدم استدعى أنه واسع مو لأن له مادة هذا التعديل ما يرتبط هذا الحكم هذا الحكم معلل ماء البئر واسع لا يبسدوش يعني اعتبارناه ماء واسع كثير واسع يعني كثير أثر في أنه لا يفسد شيء أنه كثيرون ماء البئر واسع لا يفسده شيء ظاهر ترتيب لا يفسده على واسع أن العلة في عدم إفساده وكونه واسع وبما أن هذا علمي موجودة الماء قليل أما قوله لأن له ما هذا هو قسم الأخي شو يقول له انزح ما انزح الماء الى ان يطيب الطعم كيف نزح الماء طيبتان ؟ نغلقه له يده توجيه يعني توجيه عرفي واضح الإمام داعي يشير لشيء شيء أمره شيء طبيعي ان الماء الذي له ما اذا نزحت مقدار المتغير يطيب طعمه شيء واضح لو لا احنا ليش امرناك بالنز فهنا ودي نقول لك لا تعتبره نجس ما ان تغير لونه او طعمه او ريحه نقول لك اعتبره نجس ليش قلنا لك لا, لا تعتبره نجس في المزاح لان هو ماء فإذا نزحته فيزول اللون والطعم والريحه ويصيب طعمه لان له بل لان له مادة, فلأن له مادة تنبيه على أمر ارتكازي موجود عند كل أحد وهو أن الماء الذي له ماد إذا أجلت القدار منه يطفو باعتبار وجود في الماء طبعه معلوم فلأن له مادة تعليم بالأخير المتعليم الأول الأول معلل بقوله واسع بناء على هذا التأمر الذي ذكرناه، على الأقل الشرق بناء على هذا لا يتم الاستدلال بالروايه على أن الماء الجاري القليل لا يندس بالملاقات لا ينجس, بالملاقات. ما ينجس. أكو هذا الوجه الأول طبعا من استدلاله أو بناء على ثبوت الأولويات يظهر من عباره التحقيق كأنه هذا الوجه من أفكاره وآرائه هذا الوجه أمصح للرياض كأنه هذا مثلا شيء تنبه له مثلا ما تنبه له هذا المعنى أنه يقول إذا فرضنا شيء صالح للرافع فهو صالح للدافع من باب أولاد ما صلح للرب فهو صالح للدافع من باب أولاد شنو الفرق بين الرفع والدفع هو الرافع هو ازالة الشيء الموجود الشيء الموجود الدفع هو شنو منعه عن الوجود بابل ما يجب مكبرافع الامر المعروف ان المنكر بابل دفع إذا بابل المعروف ان المنكر ما هذا يفتون كما يجب رفع المنكر يجب دفعه منع عوج... قبل أن يوجد منع وجوده ما أنه إذا وجد يرفع معلوم هنا يقول بأنه ما هو صالح للراب من باب الأوراق فاعل للده مادة ما أدم مثلا ترد هذا الخشب متلوث إذا تخلي عليه المادة الفلانيه تزيل التلوث من باب اولى اذا الماده الفلاني موجوده من الاول لو ما في يصير فيه ما هو صالح للرفع صالح للنزال ما يرفع الشيء بعد وجوده فهو صالح لدفعه عن الوجود من الاول صار معلوم اه هذه الروايه قاعده تقول افترض ان التعليل يثرب ان التعليل الوجودي على أن التعليل وهو كلمة أن له شامل لل جملة التامي فقط يعني بالنتيجه صار وجود الماده صالح لرفع النجاسه موجوده تغير موجود لكن وجود الماده فيه صالحا صالح لرفع هذه النجاسه اذا كان وجود الماده في البئر صالحا لرفع النجاسه الحادثه بالتغير فهو دافع لها من الأساس من باب الأولى أنه بمجرد وجود المادة صالحا لدفعها إذا كان وجود المادة صالحا للرب فوجود المادة صالح للدفع من باب الأولى صار معلومة أو بناء على ثبوت الأولوية قولوا الأولوية القطعية لأنه الأولوية الظنية مثليبنا موضوع أنه من باب أولياء فيه أو أولوية لا بتصير له أو أولوية قطعية تسمى مفهوم الأولوية ما لا تقول لهما أكون يدل بالقاط على أنه قبار مملوء نفسه أو أولوية قطعية أولوية ممتلئة هذي الدعاء أولوية قطعية على ثبوت الأولوية القطعية لعدم تأثر الماء بالملاقات من جهة المادة. لو اختص بالرجوع الأخير يعني لو اختصنا التعليم بالجنة الأخيرة بالفقن الأخيرة لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاة ثابتة للماء بالتغير فصلوحها لدفتها النجاة ومنعها عن التأثر بالملاقات أولا نتأمن سيدنا قدس سره في التنقيح ذكر هذا أجل أنه وضم تأمن بطيف لا وجه بالتأمن ولكن قد يخاف بالتأمن بأنه أولوياء وجود المادة صالح للرفع بذاته وصالح للرفع بضميمة النازح. أحد يقول خوز يدمده صالح صالح أنه صالح صالح أن الرب ضمينه ممازح ينزح إحنا ولياك لو الإمام ما قال ينزح لو قال الإمام إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فينتظر مثلا حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة صارت المادة هي الراكعة تجد جد لو ما قال ينزح نقول المادة إذا هي صالحة للرف، هم باب أول قط أن صالحة شنو؟ يعني بعبارة دقيقة احنا نسلم وياه الكبرى ما كانت صالحة للرف صالحة؟ نسلم الكبرى. الصغر لا نسلمه. في المقام المادة مي صالحة للرف، ولو كانت صالحة للرف لما أوجب النج. إيجاب النج دليل عن المادة مي صالحة للرف. انت اتعبرحك انزح, انزح انزح انزح انزح تال يسفو البئر، فينزح حتى يطيء اذهب الريح ويطيب الطعام اذا وجود المادة بما هو هو مصالح للراف وجود المادة بضميمة النزل صالح للراف والحال بان هذه الضميمة ممي موجودة في حال الده فحين ايضا تكون صالحة او لو هي ما اذا لو كان وجود المادة صالحا للرفع، تقول بلي صالحا للرافع أما وجود المادة إنما يصلح للرفع بعد النازح وهل بعدها متفورة في حال الملاقات فحينئذ لا تكون صالحة أو لو هي ما تكون بعد ويخرج ما قدمناه من الأدل على طهورية الماء شاهدناه الأدلة اللي أقمناها على أن الماء طاهر مطهر أنزلنا عليكم من على السماء ماء طهورا إن الله خلق الماء طهورا شامل للماء القليل جاري تكون دال على أن الماء جاري طاهر مطهر ما لم يتغير حتى شاهدا عليه على, على شنو؟ على الحكم بطهوريته. مع سلامة الجميع كل الأدلة اللي أقومها على طورية الماء سالمة عما عم يصرف المعارضة مقدرية عظم بناء على عدم عموم فيما دل على نجاسة القليل واشتراف الكرية في الماء أظن أن السيدة قمنا الله أظن والله أنه ما كان في الأمر المعجار القليل يعني الموضوعية عند الكر مو للجار الجريان ما إلى موضوعية موضوعية لماذا الكر. إذا مو كر ينجس من جرد الملاقات جار أو جار إذا كر لا ينجس من جرد الملاقات جار أو جار فالجريان ما إلى موضوعية في نظر شنو دليل الذين يقولون الموضوعية للكرية إذا كور دائم بسم جرس الموضوع حتى لو راكل إذا أقل من كور ينبس بسم جرس حتى لو كان جاري جاري أما إلى موضوعية الموضوعية للكرية الموضوعية لماذا للكرية جارية استدلالة مشنه بما ورد جالي إذا بلغ الماء قدر الرم، وسحاب لا ينلجه الشيء. إذا بلغ الماء قدر كرين. لا ينلجه الشيء. فإن لم يبلغ قدر الرم، ينلجه الشيء. فإن لم يبلغ قدر الرم، تشمل الجاري. وغير الجارية كل ما لم يبلغ قدر كرة فهو ينجسه الشيء سواء كان جاريا بمفهومها تدل على ان الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات ولو كان جاريان بالمفهوم صار واضح فالمدعي يدعي هكذا يقول الإطلاقات مقيدة بالملاقات إطلاقات يتقف... سريمة عن المعارض يقول ليس سريمة عن المعارض معارضة المفهومة الإطلاقات تقول إن الماء إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء أو الإطلاقات مثلا تقول ما رواصة لا يسلو شيء هذه الإطلاقات تدل بإطلاق على أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقات هذه الإطلاقات خصصناها لماذا بمفهوم هذه السفينة سواء أنه إذا كان قليلا يجوز صار واضح اوه شيخ السيد صاحب الرياض يورد على هذا الاستدلال اولا المفهوم لا يعارض المنطوق لقيمه المفهوم منطوق عدن على ان الماء الجاري لا يتنجح وشنو صحيح محمد بن بزيع صحيحة محمد بن بزيع ماء البئر طبعا بناءنا على تماميه جلاله صحيحة محمد بن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة شنو ظاهرها كل ما له مادة شنو لا يمجز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 منطق يقول كل ما له ما الدلاء يتنجه ذاك يقول بالمفهوم ما لم يبلغ قدر كل ما يتنجه تعرض دلالة مطابقية مع دلالة دلالة هذا اللي يقول صاحب رات شو ملاحظ بفقد اللفظ الدال عليه يعني ذاك مو لفظ ذاك مفهوم ذاك دلالة التزامي هذا لفظ منطوق. لا يتعرض هذا يقدم عليه معلوم؟ كان العقلاء يقدمون لأقوى البناء وغاية ما نستفاد منه هناك الإطلاق مفهوم مطلق مفهوم شي يقول إذا لم يبلغ قدر كرن إنه لا ينجس. شي عفوا. إذا لم يبلغ قدر كرن يتنجس شي كل يتنجز. مطلق هذا شامل للجاري ماذا يدوره؟ شامل؟ لا شامل إذا لم يبلغ قدر كرين قليل بعد إذا لم يبلغ قدر كرين ينجسه الشيء سواء كان جاريين مطبع يقول مقامنا فهو الماء القليل الجاري خارج خارج تخصصا عن هذا الإطلاق خارج تخصصا عن هذا الاطلاق ليش؟ كان مو متبع درب عز، ليش مو متبع مو متبع درب. هاي ترجع لدعوة الانصاف، هو جايب ويات من علمه، هو مثل ما على ساق الكتيبة من جنب الشرقية، اذا بلغ الماء قدره كل من لاين من ومن الشرقية. من الشرطية لا مفهوم لها. لا تقول على أنه إذا لم يبلو خيما. ما ليه؟ صار كفاية قلما. إذا تقول ما أكو مفهوم, مفهوم ما أصلا أكو شيء عارف يعني. ما عارضة غير مع وجود المفهوم ما إذا تقول مفهوم موجود. مفهوم هكذا نقبل. إذا لم يبلغ هذا ركوب. من ينتبسو الشيء شامل الجاري ولا غير الجاري. تقول لا هذا المفهوم ما الى شمول ما الى شمول للجاري ما الى شمول ليش ما الى شمول صراف صراف غير الشيء والمقام غير متبادر من يعني شنو يعني مقامنا وهو الماء الجاري القليل مو متبادر من هذا الاطلاق يعني الاطلاق ممترف عام تعسيكم طبية يعني هو المقامي والتبادر منه منه يقول المفهوم صحيح مطلق لكن ليش من محل كلامنا وهو الجاري القليل ليش ما يشمل لعدم التبادر ما معنى عدم التبادل الصراحة؟ انصراف الدعي بذلك المشتري هذا الاطلاق قد يبقى في يديه اذا لم يبلغ قدر كور يتنجز سواء كان جال او لا تقول ما له مادة ما ما يتنجز سواء كان أو او كان جال مو ذات اخاف حتى نقول له قيد بين الدليلين ما لهما مادة لا يتنجس؟ يعني سواء كن كل أغير لكن الدليل لان شي يقول إذا لن يبلغ كرا يتنجس يعني جاري أغير له مادة أغير بينهما عمون شنو من واج ومع كون مثل بينهما عمون لا يقيد أحدهما بالآخرات سير متعرضين طبعا فمعلوم وغاية ما يستفاد منه الإطلاق والمقام غير متبادر منه يقول صاحب الرياض أعلى الله مقامه يمكن دعوى شيئين الشيء الاول نقيد هذا الاخلاق بهذا المنطوق وان كان بينهما نقيد ليش ما اشارك اجيا في الاشاره لكن اشارك سيفن الصحابه متى ما كان عندنا عمومات من وكان تقديم عهدنا على الآخر مستلزما للاغنيه الثاني قدم ثانيه يعني عادي عادي. عادي. عادي. عادي. اذا جاء اغسل ثوبك من ما لا يؤكل لحمه هذه مطلقه يعني سواء كان من الطيور او من غيره اذا لا يؤكل لحمه فثوبك نعم عندنا دليل ثاني كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقراه يعني سواء كان من ما يؤكل لحمه